بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلام را تلك آية الكتاب المبين إن أزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال ينسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.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 قال إن لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبة إذن إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة جب وأوحينا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 فسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأرسلوا واردهم فادلادل وهو قال يا بشرا هذا غلام وأسره مضاع. والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر إمراته أكرمي مثواه عسى, عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا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 وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشل الله وقلنا حاشل الله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتمني فيه ولقد وعدته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احض الى لي من يدعونني إليه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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 قالوا أضواط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمم أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 فما حصدتم فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم يأكلن ما قدمتم له إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاز الناس وفيه يعصرون، وقال الملك أتوني به، فلما جاءه الرسول قال أرجع، قال أرجع إلى ربك، فسأله ما بال نسوة اللتي.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 قالت رؤاه العزيز الان حصل الحق انرا وادته عن نفسه انرا وادته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب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 وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين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 وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَى مُنِعَ مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّهُ لَحَافِظٌ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأُوفِي لَنَا الْكِيلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُ بِيُوْسُفَ وَأَخِيهِ إذْ أَتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ na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 قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم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 وما أكثر الناس ولو حَرَصْتَ بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأيٍّ من آيةٍ في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفآمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغضه أو تأتيهم الساعة بغض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 للقرآن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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون.